ومتعنا اللهم بأسماعنا وبصارنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا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 اللهم لك الحمد بما خلقتنا ولك الحمد بما رزقتنا ولك الحمد بما هديتنا ولك الحمد بما علمتنا ولك الحمد بما عافيتنا لك الحمد بالاسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد أن بلغتنا رمضان ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك أعطيتنا كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا وكم من بنية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا ويا من قل عند بنيته صبرنا فلم يخذلنا يا مر وانا على المعاصي فلم يفضحنا يا من رانا على المعاصي فلم يفضحنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عن نا سيئاتنا وتوثنا مع الأبرار اللهم إننا نستغفرك مما تبنى إليك منه ثم عدنا فيه ونستغفرك لما جعلناه لك على نفوسنا فلم نوفلك به ونستغفرك مما زعمنا أننا أردنا به وجهك فخلط قلوبنا ما قد علمت. اللهم إنا نشكو إليك ذنوبا أرهقتنا اللهم إنا نشكو إليك ذنوبا قد أرهقتنا ومعاص أثقلتنا اللهم فاغفر لنا العذرات اللهم فغفر لنا العذرات اللهم فغفر لنا العذرات وال تجاوز اللهم فاغفر لنا ذنوبا علمتها ولم يعلمها الناس اللهم فاغفر لنا ذنوبا علمتها ولم يعلمها الناس اللهم وكما سترتها علينا فاغفرها لنا وتجاوز عنا اللهم إنا نسألك رحمتك ورضوانك اللهم أنزل علينا سكينتك واجعلنا ممن تعتقهم من النار اللهم واجعلنا فيها الشهر الكريم من عتقائك من النار اللهم واكتبنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار اللهم وجعلنا ممن تقول لهم صريف مغفورا لكم فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة يا رب العالمين يا ذا الجلال والكرم اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أملا قلوبنا بمحبتك واملأ صدورنا من خشيتك وتعظيمك ومهابتك اللهم إنا نعوذ بك أن نقدم أحدا عليك اللهم إنا نعوذ بك أن نقدم أحدا عليك أو أن نؤثر أحدا عليك اللهم واجعلنا ممن يحيا على كلمة التوحيد اللهم واجعلنا ممن يحيا على كلمة التوحيد ويموت عليها واجعلها آخر كلامنا من الدنيا يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح لا وعنتنا على قضائها اللهم اغفر لموتى المسلمين اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم اعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسولك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجسك وعذابك اللهم فرق شملهم اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وخالف بين قلوبهم اللهم وأبدل أمنهم خوفا وغناهم فقرا وقوتهم ضعفا وعزهم ذلا اللهم وأنزل عليهم نقمتك وارفع عنهم عافيتك اللهم وأروا وظهر عليهم جبروتك وكبرياك اللهم إنهم قد عاثوا في الأرض الفساد اللهم فصف عليهم يا ربنا سوط عذاب إنك ربنا لبالمرصاد اللهم وارنا فيهم يوما أسود كيوم فرعون وهامان وأمية بن خلف يا العالمين اللهم وكل المستضعفين في كل مكان اللهم فرج همهم ونفس كربهم واحق دماءهم واشف مرضاهم واجبر كسيرهم واقبل شهداءهم وارحم موتاهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السابق اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيذه بتأيدك وأعلي به دينك اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاكك اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها وطمأنينتها وعزها ورخائها واستقرارها يا رب العالمين اللهم احفظ نساء المسلمين واجعلهن طاهرات عفيفات لربهن طائعات وبالصحابيات مقتدي الحاضرات منهن خاصة يا رب العالمين هذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك بمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين, لله رب العالمين على موقع الشيخ ياسر بن راشد الدوسري